فاسال الله سبحانه وتعالى باسماءه الحسنى وصفاته العلى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يجعلنا ممن ينكؤون في اعدائه وان يقر اعيننا واعينكم جميعا بنصر, بنصر الاسلام وعز المسلمين وان يختم لنا بالشهاده بعد طول عمر وحسن عمل ونكایه في اعدائه ايام العيد يا اخوه هي ايامه اكل وشرب وذكر وكذلك ايام فرح فلا بأس أن نفرح فنحن في هذه الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلصنا النية لله عز وجل كما في الحديث معنا إذا خلصنا النية ويسرنا الشريف وأنفقنا الكريمة فأكلنا ونومنا ونبهنا وما إلى ذلك كله خير فعندما نفرح في هذه الأرض هي أجور بإذن الله تعالى ليست يعني ترويح عن النفس بل أجور تكتب لنا بإذن الله تعالى فما بالك إذا خاف المجاهد في سبيل الله يعني أكله ونومه وممازحة لإخوانه ومداعبته لهم أجر بإذن الله تعالى فما بالك إذا خاف وما بالك إذا أفعابه الرهد والخوف فهذه بإذن الله كلها حسنات وتكبير من السيئات آلات المصنع قد فترت العجز سرى في الماليان إلا هو رجالا قد أسرت اصحي يا نخوة سلامية نريد المصنع ان يصنع شباب يريد حورية شباب يريد حورية اضحى يا مسلم لا توصل لدينا بشرى نبوية ان فلسطين ستتحرر البشوره بشوره يا مريا اصحي يا مسلم لا تغفل فلدينا بشره نبويه ان فلسطين ستتحرر والبشوره بشوره يا منيه تنهب سودا وسنسهر ثوره من ابينا عدنيه ثوره من ابينا كان هب اسودا وسنت اعر ثوره من ابينا عدنيه ثوره من ابينا عدنيه علىت المصرح افتثرت والعجد صراخ في العاليه لله ورجال القدس حي يا نخوه العنيه نريد المصنع ان يصنع شباب يريدوا حوريا يا ذا يريد حريه طيب اخو بارك الله فيكم الان مع اخونا عبد السلام يتحدث عن احد اخواننا الذين سبقوا علما فريق عن صفاته واخلاقه والتي ربنا بذله لنا يحيى الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فإنهم أهلا مني كلام صراحة في هذا المكان لكن أما وين وصلنا في أشهرها يتكلم نتكلم عن أخ أخي يمني من تأعيد بسمه عبد المالك المخلاف رحمة الله عليه أخي دون العجرين صراحة أخي سبحان الله رغم أنه صغير لكنه صراحة شعلها من حمد وقمة في خلبة إخوانه وقمة في الأخلاف كان شد الشهاده في سبيل الله كثير وكان دائم الذكرها ويتمنى ويحب اي شخص من الذين عاشوا مع الشهداء ويتحدث عنهم كثيرا كانوا انط الله عليه قبل قبل مختلف بيوم ونستقريبا درس معي وقال حدثني عن بعض الشهداء الذين عاشوا عشرتهم وعن الرؤى فدرس معي وتحدث عن بعض الشهداء عن الرؤى وعن بنظر الي قال والله من يقصد الله يدخله الجنه لكنني اخشى ان الله قدسمي فقلت له هوس لوكلاس في الجماعه ثم خبرته عن رؤيا رايتها قبل او نعم رايتها قبل وخبرت عليها اني رايت خمسه من الاخوه يختارون فقلت له فقال لي قلت له احدهم يمكن يكون ابو خاطر قال ان شاء الله انا اليوم كنت يا ابو خاطر ينسى قدر الله لا فيكن مريضا فذهبت الى القاول فصار اليوم من العدو على الاخوه ما حضرتني فسمعت الخطر قالوا قوتها خمسة من إخوة فأول ما قال قوت سكيسة عبد الملك قالوا قوتها عبد الملك سبحان الله ذهبت إليها سبحان الله أول ما رأيته فذكرت كلامه عندما قالي عندما أقصر الله عز وجل في كل شيء صاحة سبحان الله يعني رزي الله حتى الإخوة سممناه راحت ميسة طوية جاهد أتخر من أخي هذا صاح سبحان الله يتقبله من الشعودة الله أزفر الله أزفر الله أزفر الله هذه قصيده قلناها في العيد السابق عند الشيخ نسال الله ان يحفظ و يمتعنا بحياته تعلمون الشيخ مره يعني الشيخ مره يعني صارت معه مقابله في قناه الجزيره اسمه رجل ضد دوله ودوله ضد رجل فانا استوحيت القصيده من العنوان ويتقول فدتك الروح يا ضد فانت لخصمنا ضد وانت الى العلا دوما وخصمك للخنا يجد رعاك الله من بطل على الاعداء يشد فانتا اليوم قائدا الى الجبهات قد شد عزائمهم غدت شمم على الاعداء تجتهد اسامه سيا امام في جبال العز منفرد رعاك الله فامض بنا فاحنا الاسد والجند ومهما قال حاسدكم فكيد البغي مرتد ومهما قال منتقص فانت الفارس الجلد لا ترهبك امريكا ولا طاغوت او وغد ولا اغناب اقزام لهم في ارضنا حشد حجاز الخير معذره فوجه الارض مسود وبطن الارض خير لنا اذا ما غيب الاسد فيوم النصر بارقه تلوح تلوح يا نجد حجاز الخير ان لنا كومات صفه تهد وتخرج من جزيرتنا عميل انه باذ واخوان له نشروا مصائب ما لها حد فهم اغناب امريكا وامريكا لهم سند فلا خير لهم فيها ولا خير لنا يبدو فعار يا بني قومي وايم الله يشتد اذا صرنا لهم تبعا وصرنا ما لنا رجو سنعلنها مدويه لنسمع كل من صد طريقنا منهم ابدا ولا عهد لمن ند فقدنا يا اسامتك ولا من سعر يحتد ليوم النصر ان له صباحا سوف يمتد باذن الله تعالى الله طيب ولا حقوق الطبع غير محظوره ان شاء الله الان مع مواصفه قريبه مع اخونا حذيفه تمام ايش اخدم جزاهم الله خيرا هنش حذيفه ابيني لا لا لا بسم الله عبد الله رب العالمين صلى الله وسلم أيها الله معي. محمد معيني قصوا حق أخوه معجم أخوه معجم أخوه معجم ما يتخلم ولا يسمع في المرة مرة كنا في البيت فالقال أبو ينزل سكب أ... السيارة ماء طالوا وزبعة ثمانية لازلنا نرسوا العجم ماء فلازلنا هناك فوق كل أماء تحب الكبول في الداخل بس كده لما نروح خذرتي كان كل حاجه عندي ااا يا يابا يا جا يا <تسكت> انا بصلحها <تسكت> الامام انكسر والكبوت نفسه فانا قص بحنده مالك <تسكت> رجعت لي مكاني وسكتت قال لي تسكت اي يا ابو القاسه كنت زياره ما قلت له لا قاسك مش جامع قلت له وضح شويه مو ضاغط قلت له فك لي الكبوت ما جاني بكبوي قال لا خبطه لا فبلد قلت له لا تمام طلعت صار احمد في الكلام يدك يا شرط يدك قول ايش من انفع كثرت انتج من عدمهم طلع ابو يقول بالفضل وجه انطمه يقول ابا ابا يا فاي يقول ابو يقول ابو لا ايش به الموضوع هنا ما فاكل ابو يفرضه ايش فاكر ما دفوا قال ايه ايه ايه ايه ايه ايه اكتمك يا أبوال... <تكلم بك> الله السلام <تكلم> <تكلم> عليكم <stare> السلام عليكم تجل مرة تعرفوا اقول انا عمر <Hardy> <تكلم> الميجدي اينو اقول انا عمر الميجدي هالا انقلبتهم بالسيارة راح لكوتة ذهب لهو بعدين اعلموه اقول اعلموه كلاك كلمة العردو ايه لا تذهب تقول لهو بس تقول العسكين لهو تمشي تكتح لدي شيء كلام يمسكوه ده ابو عمر ما شاء الله عليك عمرك بتدي كده قال عند العسكري قال لي في الاوديو اذهب قال لا هون قال لي لماذا قال لا هون قول لي انجز قال لا هون قال ايش فيك <تصفيق> قال لا هون انت بتضحك يا نير But not at all.